يقول السائل فضيلة الشيخ بارك الله فيكم هل نستطيع أن نقول أن قيام الليل واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم ومستحب في حق غيره في ما يتعلق بغير النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن قيام الليل مستحب وليس واجبا مستحب وليس واجبا وفيما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى أعلم يقول فضيلة الشيخ هل تسقط صلاة قيام الليل عن المسافر في غير صلاة التراويح قوله هل تسقط هذا إذا كانت واجبة لكن ينبغي عليها أن يحرص على حظ ونصيب من صلاة الليل في سفره وإقامته في سفره وإقامته وسياتي معنا ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من فاته قيام الليل يصلي في الضحى قدر ما كان يصليه في قيامه للليل إن كان يصلي 11 عشرة ركعة يصلي 12 عشرة ركعة إن كان يصلي 9 يصلي 10 نعم يقول ما حكم من لا يوقظ ابناءه لصلاة الفجر يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ويقول عليه الصلاة والسلام مروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فهذه مسؤولية يسأله الله سبحانه وتعالى عنها يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وإذا تعب مع أبنائه وجاهدهم في الصلاة والمحافظة عليها يكسب أبنائه ويكسب هو ولهذا جاء في الحديث عن عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مات ابن آدم من قطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها أولد أو صالح يدعو له وهذا يحتاج ايضا من الأب إلى مجاهدة ومتابعة وملاحقة وعناية بالأبناء ثم إذا توفاه الله فيما بعد يذكرونه بالخير ويدعون له كلما صلوا قالوا والدنا جزاه الله خير ربانا على الصلاة أدبنا عليها كان يعتني بتقويمنا للصلاة يتعب معنا جزاه الله خيرا فهذا التعب الذي يحصل مع الأبناء ثوابه وأجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم والتفريط فيه تفريط في المسؤولية وإضاعه لي للواجب وتفريط في الأمانة نعم يقول كيف يتم تقسيم الليل من حيث الثلث والنصف والسدس في زماننا هذا يعني من حيث التوقيت بالساعة الليل كما نعلم يطول ويقصر الليل يطول يأتي عليها اوقات يطول فيها الليل وأوقات يقصر فيها الليل في مثل هذا الوقت في الصيف الليل يقصر وفي الشتاء يطول, اللي يطول الليل وتبقى القسمة كما هي يعني يقسم الليل إلى ستة أسداس إلى ستة أسداس ويكون القيام بعد نصف الليل بقدر سدسي الليل ثم السدس الأخير من الليل كل النوم هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام والليل من بعد العشاء إلى الفجر كل وقت قيام ليل لكن الأفضل ما كان عليه صلوات الله والسلام عليه هو الأفضل وهو وقت التنزل الإلهي ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر في ثلث الليل الآخر فهو الأفضل، لكن من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر هذا كله وقت قيام الليل والذي يعلم من نفسه النشاط للقيام في, في في الثلث الأخير فهو أفضل في حقه، وإذا كان يعلم من نفسه عدم النشاط للقيام في ذلك الوقت يصلي ما تيسر له من من الليل ويوتر قبل أن ينام، وفي الحديث حديث بحريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليل بثلاث وذكر منها أن يؤتر قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أنام، نعم. يقول هل يجوز الذكر والأوراد بطريقة خاصة وبعدد معلوم؟ الذكر والأوراد يكون بطريقة خاصة. وهي التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام وبعدد أيضا معلوم وهو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام وينبغي على المسلم أن يكون في ذكره لله متبعا لا مبتدعا ومقتديا لا مبتدئا لا يبتدئ شيئا من عند نفسه بل يقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال